Ya Allah, Allah ya Allah Allahu ya Allah Allahu ya Allah ya Allah Allahu ya Allah Allahu ya Allah Ya Allah ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهيا ربي رجوتك لا تؤخذ زلتي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربّي ربي لا تؤخذ زلتي فألم حالي يا ربي سألتك جنة عرض الفضى وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أنت بياض أعمال فأخلد عالي يا ربي سألتك جنة عرض الفضا وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أنت بياض أعمال فاخلد عاليا في جنة الفرد وسرى بمسكني ولوالديا بجنة متعاليا أفديهما بقراب أرض طهارتي وبكل ما ملك الفواد وماليا أفديهما بقراب أرض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد وما لي في جنة الفردوس ربي مسكني لبي إلهي في الجنان سؤالي لا تجعل اللهم شيطان الهوى في طرفة من عين توكلها لي لا تجعل اللهم شيطان الهوى في طرفة من عين توكلها لي أنت نور التائهين طبيئة نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين وأن ارفؤادي بالهدى والخير والحق المبين فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا